استجن جنات ونار و المغامر والغمار واستجن جنات ونار ونل مغامر والغمار انا ودجا والذكرى والانتظار السجن جنات ونارو وأنا المغامر والغمارو السجن جنات ونارو وأنا المغامر والغمارو أنا ودجاج والذكرياتو أنا ودجاج والذكرياتو مريرة والانتظار Lai lu suju niä lu puni vata dumuni hima mulki baru talan haru alatuna vala yamar talan haru lai lu suju niä dumuni hima mulki baru walahu badal الذف راتو شاري والشيارو والآه بادل آه و الذف راتو شاري والشيارو والكلي آهين لذتون والضو وشوقن واستيبارو السجن جن ناتون ونارو وأنا الدغامير والغمار فجن جنات ونار وأنا المغامر والصمار أنا والدجا والذكريات أنا والدجا والذكريات مريرة والانتظار رباه أفوك إن هذا القلب بي وعي حار لأشتكي لسي وكلوشك في الصدا يوم انت حار رباه وأخوك إن هذا القلب بشك وعي لكني سأكلك شكت الصدى يوم اندحار روحي طليق في الدنا والجسم يحكم قلبي روح طليق في الدنا والجسم يحكمه الإسار لكنها النات مكل من ويسبقها اعتذار استجن جنات ونار وأنا المغامر والزمار استجن جنات ونار وأنا المغامر والعيمارو أنا والدجاج والذكرائط أنا والدجاج والذكرائط مريرة والانتظار مريرة والانتظار